يستضعف طائفا منهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين.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 لا تقتلوه عسى أن ينفعناه نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها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 فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون غيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائف يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتِ النَّبِيُّ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ قص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا بتستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين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 شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله, إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فَلَمَّا رَآهَا اهتزت كأنها جنٌّ وَلَمْ يُدْبِرْ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ أَسْلِكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ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 بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا غينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 ما نعل الطير فجعل لي صرح لعل لي أطلع ولا إله موسى لعل لي أطلع ولا إله موسى وإني لأظنوه من الكادبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا إنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم إمتين يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. وَأَيُّمِ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَلْكَنَ الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرًا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا نُشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَةَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهَا تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطريد نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتذر قوم ما هتهم النذير من, من قبرك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم صيبت بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلك إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا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 ويدرون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم يوم فقول وإذا سمعوا اللغ واعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولهم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك متخطف من ارضنا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 فتلك مساكينهم لم تزكم بعدهم إلا قليلة، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهِلٌّ كَالْقُرَاءَ حَتَّى بَعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا رَسُولٍ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وما كنا مهلك القرآن إلا وَهُلُهَا غَارِمُونَ وَمَا أُوتِيتمْ شَيْئًا فَمَتَاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُهَا وَمَعَنَدَ اللَّهِ خَيْرُ وَبْقَى فَلَا تَعْقِلُونَ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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تب وقيل دعوا شرككم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وراء العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادهم فقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأور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 جعل الله عليكم الليل سر مدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء إن فل تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم أنها رسم مدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بل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 وأتيناه من القلوز ما إن مفاتحه لتروه بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغي فيما تك الله الدار الآخرة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 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم موفئين ينصرونه من دون الله فما كان لهم موفئين ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ كَانَ الْمَوْتُ يَا أَبَتِ بِسَطْرِ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ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 فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل